وَمَسَلُ الَّذينَ يُ فِقُونَ أَمَّ لَهُ بَتِغُ أَمَرُضاتِ اللَّهِ وَتَسْبتَم مِنْ أَ فُسِهِمُ كَمَسَلِ جََّةٍ بِبَوهكَمَسَلِ جََّةِ بِرُبوَةٍ أَْصَابَهَا وَابِلُ فَآتَت أُكُ لَهَا ضِع فَيْنِ فإلَّمْ يُصبَهَا وَابِلُ فطل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 فَ وَلَهُ ذَرِّيَةٌ ضُعْفَاءَ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تتفكرون يأَُّهَ الَّينَ آمَنوا أَ فِقُمِ طَيّبَاتِ مَا كَسَبَتُم وَمَِّا أَقْرَجَنَ لَكُمُ مِنَ الأأَم وَلَا تَََّمُ الْخَبِيثَ مِنْه تُ فِقُونَ وَلَسْتُمُ بِآخِذِهِ إِللاا أَ تُ مِضُ فِي وَعلَموا أن, أن اللهَّه غَنِيٌ حَميدَ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 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابَ